Ya al qati mahas nu ta'id dawni samha ya Sėmės, į sėdėjumės, į sėdėjumės, į sėdėjumės, į للمغموم تعبته اسمك لنان وضحته اسمك لنان وضحته be sirtal gharam gultu ismik lil قنوك معا يجني سهره علف الجمال وحلى الخصال كل المعاني رده قال المحال رقوا دلال قال المحال رقوا دلال ويجيب طويل عيون غزال والبسمة فيك يا ستهم سمح يا ستهم فنوق ماي الخصال كل المعاني رتان قالو المحال رقو دلال قالو المحال رقو سيتوم يا سيتوم ومن حروف يا سيتوم صعب علي معرفتهم ارجع واقول ادوني كتابول سجع الغوا في سيتوم ستة وستهم سمح يا ستهم يا ستهم يا ستهم وين انهبوب يا ستهم صقبا علي ما عرفتهم سجع الغوافي الشطوم لو كنت جالت ما يجول لو كنت جالت ما يجول ما وفي قول او ليك اقول والله نسيت 6 سمح يا سيتو يا سيتو يا سيتو سعدهم سمح حياته ستهو